حعلنا ليلا، اوروبا نهارا فرشنا ارض بلج كلهيبا غزونا ارض مَن كانوا غzewونا بنسف يجعل الولدان شيبا حلنا ليلة، اوروبا نهارا فرشنا ارض بلج كلهيبا غزونا ارض مَن كانوا غزونا بنسف يجعل الولدان شيبا فجرعنا كلاب الكفر ذلَا وكبرنا فحطمنا الصريبا ضربنا قلب عاصمة الأعادي فأدخلنا وأدمينا القلوبا وجرعنا كلاب الكفر دولا وكبرنا فحقمنا الصليبا ضربنا قلب عاصمة الأعادي فأدخلنا وأدمينا القلوبا حلنا ليلة أورفا لهارا فرشنا أرض بلجيك لهيبا وزونا أرض من كانوا فزونا بنسف يجعل الولدان شيبا أما قلنا لكم أن سنأتي قريبا في معاقênكم قريبا أما قلنا وعدناكم بقوم أشداء يرينكم العجيبا أما قلنا لكم أن سنأتي قريبا في معاقênكم قريبا أما قلنا وعدناكم بقوم أشداء يرينكم العجيبا أما قلنا اننا سناتي قريبا في معابدكم قريبا كما كنا وعدناكم بقوم جدائ يرينكم العجيبا